بوك تو أربعة أربعة و في المدرسة في المدرسة كاذ اسمه؟ أين نحن؟ أين نحن؟ نية نحن في училището ние в мадреса ние в صف عندنا درس ова هؤلاء هم التلاميذ Ова е наставничката. هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة. Ова е одделението. هذا هو الفصل. Што правиме? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ نحن نتعلم. نحن نتعلم. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. ياس وجم أنجليزكي. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. تي أучаش إسبانسكي. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. توي أуча جيرمانسكي. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. نية أуча م الفرنسيسكي. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. في أُجِّتَ إيطاليَّسكي. أنطونا تتعلمنا الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. تيا أُجِّت روسكي. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيئا ممتع. نحن <تعلم اللغات> <شيء ممتع. تعلم اللغات> نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. نية ساكم دزبروهم سلوجتو. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.